رفوت يا قله كلمات ادا على الكدادي. <تصفيق> <تصفيق> أكدا أكدا أكدا أكدا وسامعين وتأيض في معاني جديدة علىها تطرب علي استمع من عموم الحاضرين يا شباب يا. شعرنا حاضر بحاضر جديد بكل حين لبغينا اللعب حنان عارفند الله بشرح اللفاء Erken je je niet van mij af. شاعر تفهم كلامي يزيد العارفين وتفهم اللي تاصلك دقها معجلها يا عزيزي عارفينك ولك ظل عمدين خذ ترك الحب حب العذارى نسيت من سنين والبنات البيض ما اعترض لي طريقي ما قبل شهرين رجع اللي ماضي من سنين كلها لعيون سود تسحر قلوب العاشقين في طريقين زال الله والنا حرب الراقصي ما يبين اخص لا شفت الجدايل بصدر صدر غلا سود لا مننا هنا هن على التفاحتنا طار عقلي وامتلك ناظرتي وحتاله عد موزنا يومي شبت الوردة اللي عطر بالله يومي شبت اللي بالله وكل الخلائق نايمين ونغافلين من التعاب غافوتي يا قل الله من عرب راح وقتي ما بينه وينين وان الزاد يا صاحبي رح قل من سببها يا ابن دا قلبي حزين واشهد ان سامحالي وروحي تالا وروحي تالا